شبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الفجر في ذلك قسم لذيحج ألم تر كيف فعل ربك بأسر ويخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتان الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك صوت عداد صَبَ عليهم رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْصَادٍ إِنَّ رَبَكَ لَبِلْمِرْصَادٍ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا خَبَتَ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَبُونَ فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحان على طعام المسكين وتأكلون الدرى فأكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء وجيء يوم إذ يبجHNم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له ذكراؤ يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطبئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة